كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الضر غير ذاغ ولا عاد فلا إتم عليه إن الله غفور رحيم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 أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النير ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفى شطاق بعيد